بسم الله الرحمن Yeah خرجون من جلودهن، وَلَا خُرُجَنَ إلَّا يَبْتِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِنْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعْدَى حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا إن أن فارقوهن بمعنى فإذا أبلون أدى لهم فأنفكوهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يدعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفب ويرزقه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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا إِيَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ رسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لهو من وَمَا يَنظُرُونَ إِلَّا الْحَسْرَةَ وَعَلَيْهِمْ وَقَوْمِهِمْ يَصْغُرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ يكفر عنه لَهُ وَإِنْ أَرَادَ بِكُمْ خَيْرًا فَلَا مُرِيضَ Al-Fatihah and mm -hmm. رب اضعنا انهم فئن ارضنا لكم فاتوبوا ما ادورهم وما تامر بينكم بمعروف فئن ارضنا لكم Amen. go to يُرِيهِ يُضَاءُ وَكَأَيّ وحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فلاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا الله لهم عذابا سديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذي بَدَأَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا فَبَدَأَ الذِّكْرُ إِلَيْكُمْ بِذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات <تصفيق> من الملحات من الملحات إلى النور جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خاندين فيها أبداً يدخله جنات تجري. انها مقالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا قد احسن الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهٌ لا يتنزل الأمرين أولاد يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدَّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا لِتَعْلَمُ